فوسيهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا إ ن هذا الا افكنفتره واعانه عليه قوم آ خ ر و ن فقد جاءوا ظلموا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 و َ ق َ ا ل و ا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ ي أ ْ ك ُ ل ُ الطَّعَامَ و َ ي َ م ْ ش ي فِي ا ل أ س و ا ق ِ ل َ و ل ا أ ُ ن ز ِ ل َ إ ل َ ي ْ ه ِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ ن َ ذ ي ر ً ا أَوْ ي ُ ل ق َ ى إِلَيْهِ ك َ ن ز ٌ أَوْ ت َ ك ُ و ن ل َ ه جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إ ِ ن ت ت َّ ب ِ ع و ن َ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ا ن ظ ُ ر كَيْفَ ضَرَبُوا ل َ ك ا ل أ َ م ْ ث ا ل َ فَضَلُّوا فَلَا ي َ س ْ ت ط ي ع و ن َ سَبِيلًا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 اِذَا رَأَيْتَهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنها مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوُا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَّا تَدْعُوا ل ي َْ م ٍ ث ُ ب و ر ً و َ ا ح د ً و َ د ْ ع ثُبُورًا ك َ ث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 فَيَقُولُ ِّ ا أَنْتُمْ أ َ ض ْ ل َ ل ت ُ م ْ عِبَادِي ه َ أ ُ ل َ ئ ي َ م ْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلُ ق ا ل و ا س ُ ب ْ ح َ ا ن ك َ مَا ك ا ن َ ي َ ن ب َ غ ي لَنَا أَنَّ ت َّ خ ِ ذ َ م ِ ن دُونِكَ مِنْ أ َ و ْ ل ي َ ا ء َ و ل َ ك ِ م ْ م ت َ ع ْ ت َ ه ُ م وَلك التَّعْتَهُم و َ ب َ ه م حتىََّ ن َ ن ذ ك ر و ك ا ن و ا ن و ق و م َ ب و ر َ ف ق د ك ذ ب ُ ك م ب م ا ت َ ق ُ و ن ف م ا ي س ت َ ط ع و ن صرفَوُ و ن ص ر ا و م َ ي ظ ل م م ن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 ك َ ت َ ل ب َ ش ْ ر َ ي َ و م َ ئ ِ ذ ٍ ل ِ ل ْ م ُ ج ر ِ م ي ن َ و َ ي َ ق و ل ُ و ن َ حِجْرًا م َ ح ج و ر ا و َ ق َ د ِ م ن ا إ ِ ل ى مَا ع َ م ِ ل و ا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا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 ا ل م ُ ل ْ ك ُ ي َ و ْ م َ ئ ِ ذ ا ل ح َ ق ّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا ع ل ى ا ل ك ا ف ِ ر ي ن َ ع س ي ر ا وَيَوْمَ ي َ ع َ ض الظَّالِمُ ع ل ى ي َ د ي ْ ه ِ ي َ ق ُ و ل يَا ل َ ي ت َ ن ِ ي ا ت َّ خ َ ذ ت ُ م َ ع الرَّسُولِ س َ ب ي ل ً ا ي ا و َ ي ل َ ت َ ل َ ي ت َ ن ي لَمْ ا ت َّ خ ِ ذ ف ل ا ن ً ا خ َ ل ي ل ا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 إ ِ ن ََّ د ُ و ً ا مِنَ ا ل م ُ ج ر ِ م ي ن وَكَفَى ب ِ ر َ ب ّ ك َ ه َ ا د ي ا و َ ن َ ص ي ر ً ا وَقَالَ ا ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا ل َ و ْ ل ا ن ُ ز ِ ل عَلَيْهِ ا ل ق ُ ر آ ن ُ ج ُ م ل َ ة و َ ا ح ِ د َ ة كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ ف ُ ؤ ا د َ ك َ و َ ر َ ت َّ ل ن َ ا ه ُ تَرْتِيلًا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 و َ أ ع ت َ د ْ ن َ ا ل ِ ل ظ َّ ا ل ِ م ي ن َ عَذَابًا أ َ ل ي م ً ا و َ ع ا د ً ا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ ا ل ر َّ س ّ و َ ق ُ ر و ن ً بَيْنَ ذَلِكَ ك َ ف ِ ر ً و َ ك ُ ل ًّ ضَرَبْنَا لَهُ ا ل ْ أ َ م ث َ ا ل َ و َ ك ُ ل ً ا ت َ ب َ ر ْ ن ا ت َ ذ ْ ب ي ر ً ا وَلَقَدْ أ َ ت و ا ع ل ى ا ل ق َ ر ي َ ة ِ ا ل ت ي أ َ م ْ ط ِ ر َ ت م َ ط ر َ ا ل س َّ و ْ ي ِ فَلَمْ ي ك ُ و ن و ا ي ر َ و ْ ن ه َ ا ب َ ل ك َ ا ن و ا ل ا ي َ ر ج و ن َ ن ُ ش و ر ا وَإِذَا ر َ أ و ك َ إ ن َّ ي ت َّ خ ِ ذ و ن ك َ إِلَّا هُزُوًا أ ه ذ ا ا ل ذ ي بَعَثَ اللَّهُ ر َ س ُ و ل ا إِنْ كَادَ ل َ ي ُ ض ِ ل ّ ن َ ا عَنْ آلِهَتِنَا ل َ و ْ ل ا أ َ ن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ح ي ن َ يَرَوْنَ ا ل ْ ع ذ َ ا ب َ م َ ن أَضَلُّ سَبِيلًا أ َ ر َ ي ت َ مَنِ اتَّخَذَ إ ل َ ه َ ه ُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ ت َ ك ُ و ن عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسِبُ أ ن َ أ َ ك ث َ ر َ ه ُ م ي َ س م َ ع و ن َ أَوْ ي َ ع ق ِ ل ُ و ن َ إ ِ ن ه ُ م ْ إِلَّا ك َ ا ل ْ أ َ ن ع َ ا م ِ ب َ ل هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا أ َ ل َ م تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ م َ د َ ا ل ظ ِ ل َّ و َ ل َ و شَاءَ لَجَعَلَهُ س ا ك ِ ن ا ثُمَّ ج َ ع َ ل ن َ ا ا ل ش َّ م س َ عَلَيْهِ د َ ل ي ل ا ثمَُّ قَبَضْنَاهُ إ ل ي ن ا ق ب ض, ق ب ض ي س ي ر و ه و الذي ج ع ل ل ك م ا ل َّ ل ل ب ا س َ و و َ ن و م س ب ا ت َ و ج ع ً ا ل ن َّ ر ن ش و ر َ و ه و الذي أَسَ ل ال ِ ي ا ح ن ش ر ا ب ي ن َ د ي ر ح م ت ه و َ أ ز َ ل ْ ن َ ا مِنَ ا ل س َّ م ا ء ِ م َ ا ء ط َ ه و ر ً ا ل ِ ن ح ي َ بِهِ بَلْدَةً م َ ي ت ً ا و َ ن ُ س ْ ق ي َ ه ُ م ِ م ّ ا خ َ ل َ ق ن ا أ َ ن ع َ ا م َ و َ أ َ ن ا س ِ ي َ ك ث ي ر ا و َ ل َ ق َ د صَرَّفْنَاهُ ب َ ي ْ ن َ ه ُ م ل ي َ ذ ك َّ ر ُ و ا فَأَبَى أ َ ك ث َ ر النَّاسِ إِلَّا ك ُ ف ُ و ر ا و َ ل َ و ش ِ ئ ن َ ا ل َ ب َ ع ث ْ ن َ ا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ ن َّ ذ ي ر ً ا فَلَا تُطِعِ ا ل ك َ ا ف ِ ر ي ن َ و َ ج ا ه ِ د ْ ه ُ م بِهِ جِهَادًا ك َ ب ي ر ا و َ ه ُ و ا ل َّ ذ ي مَرَجَ ا ل ب َ ح ْ ر َ ي ن ِ ه َ ذ ا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أ ُ ج ا ج و َ ج َ ع َ ل بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا م َ ح ج و ر ا وَهُوَ ا ل ذ ي خَلَقَ م ِ ن ا ل ْ م َ ا ء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا و َ ص ِ ه ر ً ا وَكَانَ ر َ ب ّ ك َ ق َ د ي ر ً ا وَيَعْبُدُونَ م ِ ن د ُ و ن ا ل ل ه ِ مَا لَا ي َ ن ف َ ع ُ ه ُ م وَلَا ي َ ض ُ ر ّ ه ُ م وَكَانَ ا ل ك َ ا ف ِ ر ُ ع َ ل ى ر َ ب ّ ه ِ ظ َ ه ي ر ً ا وَمَا أ َ ر ْ س َ ل ْ ن ا ك َ إِلَّا مُبَشِّرًا و َ ن َ ذ ي ر ا ق ُ ل مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا م َ ن شَاءً يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا و َ ت َ و َ ك َّ ل عَلَى ا ل ح َ ي ا ل ذ ي لَا ي َ م و ت و َ س َ ب ِّ ح ب ِ ح َ م ْ د ه وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خ َ ب ي ر ا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 إ و, و, و ا ل َّ ذ ي ن َ إ ذ َ ا أَنفَقُوا ل م ي ُ س ْ ر ف ُ و ا و َ ل َ م يَقْتُرُوا و َ ك َ ا ن ب َ ي ن َ ذ ل ِ ك َ قَوَامًا و َ ا ل َّ ذ ي ن َ ل ا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إ ل َ ه ً ا آخَرَ وَلَا ي َ ق ت ُ ل و ن النَّفْسَ ا ل َّ ت ي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا ب ِ ا ل ح َ ق ّ وَلَا ي َ ز ْ ن ُ و ن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 وَكَانَ اللَّهُ غ َ ف و ر ً ا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا ف َ إ ِ ن ه ُ ي ت و ب ُ إ ل َ ى اللَّهِ مَتَابًا و َ ا ل َّ ذ ي ن َ لَا ي َ ش ْ ه َ د و ن َ ا ل ز ّ و ر َ وَإِذَا مَرُّوا ب ا ل ل َّ غ ْ و ِ مَرُّوا كِرَامًا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 ك يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَةً مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا